ماكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القاضون، ويلو يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفتة أحياء وأموات، وجعلنا فيها رواشيا شامخات؟ وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أَنْفُرَاتَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ اِطْلِقُوا مَا كُلْتُن بِهِ تُكْذِبُونَ اِطْلِقُوا إِلَى ظِلْ ذِي ثَلَاثِ شُعَبَ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبَ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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون